قال لي العقدة من صدين ولا عدوان الا على الظالمين عشان الناس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقدة سوى الصقيم ولا على الظالمين وصلى الله وسلم على كتاب الفرائض فرائض كثير بدا حكي كتاب الفرائض فرائد الفرائض والجمع فريضه بمعنى مفروضه اي المقدره وبمعنى مقدره ووبدي المحدد ما له دا ها وبدي المحدد ويا المرخه وفني سديسه ملي هور كتبتهو دخلتري لاشي مرخي honaad u gooni ay u saareen oo fanniga gooli ah ba laga dhigay markii dambe markii dambe fanniga gooli ah ayaa laga dhigay waxaas waxa wayan ee kutub khaas ah ayay noqotay كتبتها الشافعية انت ارى انك قررية وحاولها سيئة هذه السؤال للغاية ان ارغحبيها ونحن نحاول وقوة كتابك اللغاية ان العذب الفائض في الفئة الفرائضة يكون كبيرة وحاولها بل هذه الهينا ان شاء الله تعالى رحبيها وحملنا اخرى دوننا يعني كل التحليل دوننا لكن هذا وحاولها نوعا ما ان شاء الله وحي كتابه وقرأي من الشيئنا لكن وحودها مروا حالة سماية asluu almasail tasheeh almasail marka suhaawaya مسائل kaas iyo asluu masailka wax laga dhiso iyo masailkasi loo tasxiixiyo iyo marka as aan saabto qolow iyo qaadanayso wax walba marka suhaawayaan la wixii uu ka sheegay insha Allahu ta'ala ma isku dayna inaan sheegno laakiin wax kale inaasi galay islaah ilay wal khafaraad khashar ilmaha wulad aadila ee ilmo la ilaahana wa ilmaha mar khaadashay ilmo siidali hadii mar khaas ee maya al imro hadila wiilkaago midkiisa wayaan hadii waxaa أختنا و أميتك و الأشياء و إيهات زوجنا و زوجك أن ننتبه أياه مرقة أو حيقة بي زوجها دي لي إلا أهلنا زوجتي بعد ما تيكري أنتها إسئلة حساسة و إستعمالها بعض المضاعف الصلب و وكهة صلبك و مرقة و أين مهد عليك و أين مرقة تحرك يشي عن مالك و يهيئ عن مالك قال و مالك الأمر امرك ارى المجلس انه كلن سيعه علي دشيس عند راك تيرا يا والذي قادرت تنصحه على علي دشيس ان قسونهل اهل العلم اهل العلم ببلدنا و وطننا في فرائض الموارث موارث تمر خاص حويا ي دخل كفرائده اما من راس الولدي ال ما دخل كيسو من والده وب والدتي هو او والدتهم. من والديهم اا بحد عيال كاي او والدتهم هو يضعي دحليان أنه إذا توفي الأب أبيه مرقل الأوصم او الأم هو يديه وترك ولداً إذا أرغبنا كثيراً رجان ربي والنساء الظمر فلذكر مثل, مثل حد الأنثيان وحيوق إجساء إيام فلذكر الله مثل حد الأنثيان كم لديك لا يستيسى لما لاب كيف يقول لا go qadanaya yacne waxa way xoolahiisa saddexba loo qaybin laba meelood oo uu ka qadanayo hal meel macnaha gabadha faym kuna nisaa dabar u qadayii waxa uu ka tagay faqsanatay laba wixii ka badana fadahuuna waxa uu soo naaday fiilusa maashay saddex meelooda laba meelo todan koga tagay midku wixii meelku ka tagay markii way salahan isbu marxaas xawayaan waxa uu sugnaaday marxaas xawaymaas waxa uu sugnaaday marxaas xawayaan xoolahi kala barbeen ku yeelaysaa marxaas fayy ay fayy sharikum hadduu la wadaago hadduu qafi bi fariidati marxaf fariido wa kaan fiib uu ku dhaxso yahay qolada wax wadaagaysa dhakar iyo labu ku dhaxso yahay buudii aawa lagu bilaabaya bifariidatin bifariidatin man qof mar ka dhariidisa sharikahum umrka soo haweeyaan umrka sharikahum uu la wada qolada uu la wadaagayo wakaano waxa la baaqay wixii hadhay bacaarika ومنزله ولد الابن ومنزله ولد الابناء من لا شميتكو كتغي waxaa waya ciyaal qaydane manziladoodu adduku ri'ab oo manziladu dadkan gaarim maasha Allah هو wa ta'ala wuxuu leeyahay marka subaxu wuxuu sheegaya ilmaha marka subaxu waya hooyada iyo waa yahay oo markaas waa marka casbanimo markuu ku dhaxlayo waa dadkan aabaha iyo hooyadu cidda ay ka tagen inay markha rag iyo dumar isku jira yihiin oo dadina waxa ku qaadanaya casbanimo ninna faradnimo ku qaadanaya markha labku imayna ku dhaxlaan markha وارث يا دمر ايهم لو waxay u للذكر مثل sax waayaan ee li dhakir mithl hadd al-unsayyi ayu qaybsayaan kharqali hadayhiina iyada marka waxay suwayhiin dur kharqali hadayhiina iyada marka laba wixii ka badana yihiin way marka waxay qaadanayaan marka sax waaya thulathan wa huramisku ka taa saxal loo meelad ila waaye tan kala markaa haday gabalkii taa wuxuu meesku ka tagayna faa'iimkanadu waa xidatan faraha naso kale ayuu subhaanahu wa ta'aana waaye halka faayso rikumu haddu ulayahay wuxuu u jeeda gabdhaha markaas markay gabdhahan markii loo la socdaan wiilal ay walaalayeen way dakhliyaan waxay ku dakhliyaan markaas waxa weeyaa fa ay wiilashi qaatan qaybtoodi ayaa waxay sameeyaan gabdhaha ee haddana qaybtooda la للذكر oo lidkar islan wax dal u sameeyay هل qaybsanayaan منزلة sidaas weeyahay ومنزلة ولد waa manzilatul waladi al-abnaa wa manzilatu waladi al-abnaa wiilasha iyo wiilka uu ka tagay maidhu marka oo waladkan meedku ka الذي mansaladiisa booskiisoon kala wariyaan sawaan waxa way isma yihin dhakuurum marka sawaan way isla yismiyeen dhakuurum kuwaga labe marka kamida marka subax aya meedku igmaha wada la ilmihiisu kuwaga labe ka dhakuurih waa labkooda kalaa way raasum ka inafihim yarsuna مثلا الوقات لأنه حوياً ما يتحدث عنه عرورتي سيمة جوغان لكن واحد جوغان عرورتي سلطتك عيد ملايين بات جوغان كأنما عرورتي سيمة جوغان وكلاوياً سيوت نحلياً بوت caddayow xijaab iyo kuwaasi way xijaaba yarow way ka qadanayaan dhalka waayay oo labkii markaa meedku u dhalay waxa iyo kuwa markaa saxaway markaa waa ugu yahay way ismayihiin iyo dadigu u dhalay iyo kuwa waa ugu yahay nolatku iyo marka wlad eh ilmaha markab meedku dhalay iyo ilmaha markaa saxa wayaan oo walaaldu ibna meedki ilmihiisu u sii dhalay wi xijaaban warkaa laakiin xijaabkaasi marna qofka markaa way ka qadiyo dhalkaa marna hoospitaal u dhigan miseer ahaan waxa wayaan wax xijaabaan markaa saxa wayaan isagoo ilmihi meedku mees walaalihi iyo adeernadii madaxli karayaan iyo marxa saxan weeyaan mees walaalihiisa xaqo xaqo iyo xaqabaaba madaxli karayaan ee wakadalka adeerni iyo ilma adeernadii iyo marxa saxan weeyaan iyo su'aalku yahay xidhuqa kasmarka waxa uu xirmaan ba la ilaahayo dakhalku wuu ka qadinaya xidhu nuqsaan ba jiraa dakhalka kama wada qadinaya laakiin uu ka nuqsaaninaya mid salaahan xidhu mar kaas waxa uu marka hooyo haday dhimato oo wiilkeedii ay يعنيا coming, asking have it to affirm and even kids to do. I think god gangs were neither convinced unless as it happens to me and the fuck isright I asked him what he asked here is the four persons Take a look at Hey!!! Your bride was with me again and yes it is and I think god gangs we could keep doing this when you are a ابن قدامه شرح رحمه الله تعالى شرح كبير كان يمقن بها و سو نقل ان ارنتاس اجماع تحي و سو waasoo buugga kiiilka 17 safxa saxafa al-arabiyya toban ayuu ku soo dhaqliyay muqniga ra wuxuu ku soo dhaqliyay markaas 30 safxa markaas waxa ay 17 buug soo dhaqliyay ibn qudamah hanbali rahimahu allah ta'ala fa idjtama'a al waladu li sulbi waladu sulbi wa haday kumman iyo waladu ibnin xaaladda hadda ka soo hadlayna aya jooga laakiin labadiba hada ay joogan ka waran waatan fayid samaca al walad al sulbi walad al sulbiga haday kulman ay walad al ibni wa kana fi al waladi li sulbi walad al sulbiga ku dhaxsun yahay da karu laba yaana iyalkanu meed ku dhalay laba ku dhaxjira faynahu la miratha samahu li ahadin yafnahu la miratha maana miis ful murad la ilbeesa faa lam yiqraaduna ay fil walad sulb walad sulbiga ida karu lab haduna ku dhaxsunayn wa kaanata ay ibrateen laba qalbood iyo faaqsadaha wixii ka farbaran dhinlaarika kaas mi omiyel banaata gabdii sulbiga gabdiihi u meed ku dhale kamid faayna hu la miira معهن قبضاهم معوغة إلا أن يكون مع بنات الإبني إلا أن يكون إنه يهمياني مع بنات الإبني وإذن كمالخص حويا قبضاهم ذكر ذكروا ماذا الله إنه معيس يهمياني وهو يساونا من المتوفى كالله وافصلي ووجروا بمنزلتهن برجلو ذا oo amase ataraf uu uga dhaw yahay meel uu naxagoga ataraf bi macna aqrabo wuxuuna wax هو feyno yirdu ur xiddinya alaaman qof uu isagu filmentalati manziladiisa ku sugan walan uu fowqe uu yaddi فضلا محاوية حمده إن فضل هذا صحره فيغتصمونه ويقايف سنة بينهم نحذو ذا للذكر مثل حذل ويقايف سنة أيام فإن لم يفضل هذا صحر شيء وحبه فلا شيء اللهم وحوه الصنار وإن لم يكون الولد للسلبي ولم لم يكن تنتعى قائل وإن لم يكن لأولاد السلبي ولد السلبي ولد السلبي صلى ما فهميه ولد السلبي حد ديء ناحين إلا ابنة واحدة قبر كريم ياني فرها النسو بربع أسو ناضي ولإبنة ابنه قبرنا مرقع صحاوه ولإبنة ابنه ميته مرقع صحاوه ويل كيسو قبرنا تلينا واحدة وحينة كان ضحاة يميتك ليه او اكثر من ذلك حبدا كبرته ومن بنات الأبناء ويجلسوا الميتك للا يسيطنا قبلاه إلينا ومن من ذات كميلة هو يسيطه لأن المتوفى كالله أفسده بمنزلة واحدة بلجاك ليه أتاغا السدوس اللي حمال الله من الباب الصنادي فإن كان هذا خبرك فإن كان هذا مع بنات الأبناء قبلاهما ميتك وميتك قبلاه سهدو الله صعده ذكره ماذا الله هو ايصونيا المتوفى هو ايصونيا المتوفى كان له اوسداي بيمهزله تينا درجاتودا اجيرا فرا فريضات فريده وما سنارين ولا سدس لهننا وحسدس وما سوناري. ولكن فضل ضو صهره بعد فرائض اهل الفرائض ذكر اصحاب الفروض كان مرخي قيبتودا قاتان دوديت فضل و حمده سوحدو كان ذلك الفضل حمدا سو سنانيس لذلك الذكر كان لقبا و وليمان قف oo isagu bixinilati dalgadeysa kusooan iyo oo fowqahu cidi ka xarqeysa oo binnaat al-abnaa wii la shubay ku dhale markaas gabdhhii isaga markaa kamida ee gabdh hooyo waayahay lidhakar mid lahadlaya qaysar yahay waleysmaan waleyso masunaan linanfow isagu aqrafo uga dhaw halkan khalday aqraafu bimaana aqrauma daciid weeyaa وقف في مو ليس صباحا لبنان aqalo wali soo ma suunadin liban qof weesagu aqalo fu kefuq شيء minhum xagoga shay waxa wasuunadin faa lam yafdul shay hadana waxa soo haarin fala shay laahu waxa soo naadi wadaal ka nas wax ku dhacay annallaahu taaala qaaluhu fi qitami yusikumullaahu ila wudinda darmiya fi awladikum awladina lidhakar kallabu waxa soo naadi nisa lo xagganu sayidi laa dhadig inta qala lahayn leek keen isama taraka meedku wuxuu ka tagay saddex meelado laba meelood way kanaba waa xidatan hadii xabbad kale tahayna faraha nus wax oo sunadia ta xaliilna marka musayxuhu weeyey marka loo misalayn kasu hadal la yeelay ka hoos bixin waligaa ma misal ka sameel iska xid labada misalo iya lab iyo dadig lab iyo dadig isku jira inay yihiin iyo marka saxaw iyo lab kali inay yihiin iyo dadig kali inay yihiin saxii xadxdaxda sabooqay min saata iyo sawar leh hadii lab iyo dadig oo socda ay yihiin lidhakar midhlu doba qareeyo haday yihiin hadii xubat keliya ay saxay waxa la siinayaa misba la siinayaa hadii ay tahay markaa saxaw aya laba wax ka badan ah saddex meelo ama meelo aysta qaadanayaan inta soo waadix baa halka wuxu la siman yahay ilmaha mayd ku dhalay bulasimay yahay wa hadii laakiin wuna joogin cilmiye mayd ku dhalay mas'aladaasina waa ijma' oo waxa wayan wixii ilmaha mayd ku dhalay uu qaadan jiray ayuu ilmuhu ugu yahay qaadanaya waxa ولد الصلبية حتى معا إيا من خاصة حاوة ولد الإبنكي انت لما فهمه ما فتفسيره ولد الإبنكي إيا ولد الصلبية حتى يكون كل مان وإميتكو إلميه وطن عليه وولد الصلبية عمجينو إيا ويكو أغو أغو أحا وولد الإبنك عمجينو حتى يسويه ما دين أو يكون كل مان بلك ورهن يدا وحلنا نعلم أنه يكون قادنا haddi uu kusugayay markaas xawa weeyaan ciyaalka uu meedku ka tagay wiil hadduu kusugayay hal wiil ayaa wixii ka badan kuwa ugu weeyahay ma soo dhawaan qaraan wiilkana gabi wadi iliya meelaha ka soo dhawaan qaraan waa ay tuunowolad sulbigaa macnaa iyalkan umeyku ka tagay dumar oo haday yihiin oo markaas waxa waya dumar kaas wax laba uru ku dil baliyaka warhan laba inuu kala qaadeena inay markaas waxa wayan laba gabdhood iyo wixii ka badan haday yihiin laba gabdhood iyo wixii ka badan haday yihiin waxa kuwaa iyo ruuxmar khaas ah illa illa in marka la socdo laba inoo kala qaadayna gabdhaha mise ay ugu yahay nin ba dhinsay wuxu ka tagay gabdhhii isigu ka tagay iyo dubdu waa ugu waha gabdha ama ciilka ugu waha gabdhhii ugu waha ee waxii ruux kala qaadayna laba oo xigaabaya qodobahan labada iyo wixii ka badala ee meesku dhalay hadii la arkay uu la socdo marka mid laba marka wuxuu sameynayaa oo waliba ta و siman wuxuu sameynayaa marka suba weeyaan ee oo tacsiibinayaayo asanimo ayay markaa wax ku dhex layaan oo markii asxaabul fuduud ka ay qaybsan hambaada soo hayya wa tawr misalada ah lama bisalayna hada sheegney wala dulbigee ciyaalkii meedku ka tigi ee lab iyo qad digbeys kuwa ugu laha haddii marka laakiin ay gabdhaha lama iyo wixii ka badana ay yihiin iyada hadaa labo si kala qaadlay labada ismahayiin inay gabdhaha ugu weeyahay mid lab uu la socdo iyo uu la socon mid lab hadduu la socdo marka waxa leenahay ka lab marka ay tacsiimay oo asxaabul furuud marka qaybsooda qaataan hamba soo hadhaa iyo ciyaara kowarham waxa la nahay wuxu ka tagay meetari mas'alan fiiri wuxu ka tagay iyadoo waxa wayan gabadhi u dhale isagu iyo gabadhi si ayu ka tagay gabadha waxa wax kale oo qaraabo aan meesha ku joogto iyadoo caasamaadba ku qaadanaysa walaalka hadith bukhari ay afa ta suranki ay soo saareen baa waxaa laga qadanaya dambeyanka haddii shidiyo oo abu bu sulashcari ayaa la weydiiyey min baad intsay wuxuu ka sinay gabadhiisi gabadho oo u ahaa walaashiisa kitay gabadhiisi gabadho oo u ahaa iyo walaashiisa bayf wuxu marka maxaalasiin ayaa baa leeyay ay muusa wuxuu kuuma wuxuu yiri gaba dhawta xoolahiis misbay qaadanaysa waaye gaba uxtaduna misbay qaadanaysa waay waxa waxauba su'aal bay soo ma xoolii lix lix qaybada laga dhigay lix baa aba waxaa weeyahay haday oxtada la afqaday in ay shaqada joogid nisbe qayd qaadan tahay marka nisbe qayd qaadanaysa saas gabadhuna ummid ku daleyna nisbe qaydaneysa idan markaa waxa weeyaan gabadhii uu ugu waha aba muusa laa sha laa ayu soo luri barxaahu xuri laa qadlaltu idan wa ma ana bil mutaddid hadaan soo aba muusa u xukumaa anaba salaad u xukumaa wa laa way barxay dadkan uu saana kambeey dhageysaa soo rasulka xukumaa xukumi sallallahu alayhi wa sallam kaadan waxa weeyaan meed ku dhalay xoolidi kala barbeedaxay gaba dhagmar ka soo xawayaan oo ugu yahayna lix meelood mar qad waxaa in la lihi doono qeyb is samis sadex la qoonayaasoma sadax gaabadan guddi ku dhalaas kale lix u qaybi yaa halkaan waxa la siinaya gaabado خلافك مجدل مسألة لأي ذا اللهم السلام عليها تعالى وهو خلافه وقصاصي كمجدل لأي ذلك سنة صرغ ليه في شرح الموطة جوزك سدحها صفحة بغلية كوبة ممتدى يانا خلد منه مجدد مجدد طاوحه الشيغي رحمه الله تعالى بس الاوصى شيغي وللم يكن الولد من الصلب ولد الصلب هذون اهي اسنانه الا ابنة واحده غور كلي مويانه فله النصف نصف اسنانه ولانتي ابي ابنتي ولابنه ابنه فيلكيسا غو دلهينا واحده واحده كانه هاتيا او اكثر من ذلك امحبدا كبادتي او من بنات ابنائي هو اسغو من المتوفى قفكه لوصدي اجرى بمنزله واحده منزله كلي اجرى السدس له waas ila hada ku xukumeenadee yaan gabatan ugu ugu yahay lix waa saddex islaabood gabadho ugu yahay lix meelba qaadanaysa gabadhiisana waxay qaadanaysa lix meelba oo hal meelba qaadanay waxay qaadanaysa marka saxaway saddex qaybo waxayna labada soo xareedowlaashay waxayna sida fikkar adu ya bu'abarat al-ibn dhakaru wuu waa min al-mutawaffi bi manzilati janna fala fariidati wala sedsa فلا فردة ولا سدس لهن ولكن فضل هدو الصواهر بعد فرائض أهل الفرائض فضل وحباء كان ذلك الفضل لذلك الذكر الصنادي ولمن هو أحديثه علي قدري الحق الفرائض فما بقي فالحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ورفاق اصحاب الفروق غيبته سيها و خii soo hadhayna ee xambaada soo hadhayna ninka ugu dhawmiisa ee la baa is kale waxa soo badan ku qaadanaya waka marka iyagu waxa ilaa dumar ku waxa waxba qaadan karaa wa hambada soo hadhana ama qaboon karaan ee ninka ka qadanaya soo kunu xasbanimaayaga waxa ku dhexlaan walaaysa fi nisaa iyo qurwaa asaba illati manat fi atq raqaba saahba rahbiyow kisade hejri hal mas'ala kaliya ya asawani wax واي ضعي اللهم اسلام عليكم بلانسوا عننا هذا وحب المرقى ومن فوقهم من بنات الأبناء كمذة وحب المرقى صحويا لذكر مثل حديث وليس لمن هو أضرفه وليس مصال لمن قفه وليس وضرفه كفق منه حقوقه شيء وحبا فإن لم يفضل أطول صهر لشيء وشيء فلا شيء اللهم وذلك قصوا كل عي لأن الله تبارك وتعالى ها إلهي سبحانه وتعالى وحليه يقول وحليه قال وحليه في كتابه يوصيكم الله لأوحوذين دردار مياه في أولادكم أولادنا لذكر الكلب مثل حذين أنفينه كم لوط لديك لا يستوى ذكر fayn sunnada iyo nisaa andar fowga salteen lab iyo xik ka badana fara u dhaw waxa sunade sunu sa maashaykiisa saddex walaal oo meelo tan ka midku ka tagay way in kaar wadahada hal gabadh ayay taana falaha nisfa oo sunade qala maaliguu xiriiray alla adrafu huwa al abadu waka waka fuu baabuur miraatul gaduli min kunu run xuluu baabiyay min miraatii islaantii saddaxalku ku خقال مرقو خويري وميثار غدغ وميراث الغدغ منك مرخصا دخلكيسا من امراته اسلامتي سوو ليه إذا لم تترك ولدم الا مرخه اذا كتجل ولا ولد واذا تترك ولدم الا مرخه ولا ولد ابن المهد الموصي الا ليلى كتجل ومين ساهديس سا كااهرت او من غيرها غير تيبا يعني المهان كلي المهد اوسي دلى ama qow iyadu dhashay isaga hawdharso ilmaha ilmaha siidale ama ninkala ha u siidasho markaas waxa weeyaan de ninka aday ilmaha walatiil macna islaan armo leedahay tuursay waaye annis fuuqka annis be qadarinaysa fayn tara kalaaday ka tarto walada milmo yaani annis fuuq annis be qadarinaya sawj jaa annis ka qadanaya waaye fayn tara kalaaday ka tarto walada luu haasi fala zowda ha حجب النقصان arqabu waxa ku dhacay markaa xidbu noqsaan soomaa waadaro noqsaan biyo min baad wasiyad dadar dambe toosi ay dadaraysaa bi hada arqas ama asad bi dindii mar fi dindita lagu leeyaa laga bixinayo ama marka dadaranki laga bixinayo sulufki waa miisaar halka marku wax ka qalaatay sidoo isku islaamtiisa marku dhaxlayo laba xaaloweyaan labaadu ka qaadaysa haddii ay qas tahay mis warqad ayuu qaadanayaa hadii la kibayna waxba ka tagin ee waa waxa wayay ilmeedina ka tagin waa ilasho deema qowl ma jiree waxay oo ay qasayna marka ku sii qaleena ma shuraajooyin waxaan leenahay markaas waxa wayay nisbu qaadanayaa labada xalawiye rubi iyo miraas iyo miraas murat gawo markaas waxa dhaxalkeeda bisu jawadaga وعيه أرغب ما يقال ليسا فإن ترك هذا كتكو ولدم tawala dhiirro ka tago dhakaran kana haya midow laba oo uu samido dadiga haya falaywada islaamiga waxa uu soo naaday asr 6 deelo meesha 7 deeda baa uu soo naaday min baad wasiytii dardaarada badi oo uu si wada dardaarmayo biha oo deyn gamadeyn wadaalix arqasoo ku dhacay anallaah taawada qutaal iyo qulxley fi kitabiyi walakum waxaydi soo naadaa raqiyow misomaasha waxa wayan ka barki faralkii ka علمه فان كان له وددهم علمه هذوسنا دي فلك وربو بخصه افر ميل مس افتااد بادي سناتي اومن ماكي فيميدا تركنا حساس باي كتجين من بعدي وصيه بلدار الدودي يوصي لها تدار بها ow deyn ramadeen walaa ku dhayiga waxay idii walaa ku dhayagana waxa uu sunadeey arqaba 4 maashaa 4 xoolaha nin maalkii xaqiisa faragtii ma ka tarteen ilaw iyo kun aduna us sunay lakumiginka walaadum ilmo faan kaan lakuma aduudii sugaaya walaadum ilmo faraguna simuru sideed meelo mees sideed bay qaadanayaan oo nin maalkii kibida faragtii ma ka tarteen min baadii wasiyad daldada ramadee tusuna dadar wasiibaha dadan qas ow علي في علي صحيح؟ والام والام من خالقه واحد قوراتي زوجته لوه خاله لهدahay زونسكنا بابل فرايد زوجته لوه خال له يahay مس يرخو خولاي اي له يahay زوجته لوه خاله لهدahay صحيح وايه بابو ميراث الابي والامي من ولدهما بابو ميراث الابي اباه دخلتي سو غابيه اي ول امي هويده دخلكيدا من ولدي هما عيالكاي دخليان وايه ارا دنساي او هويده يا ابا ومرخو سحا و يضافكي كوديميسي ارا aabaha iyo xoolaha jira ku dhaxlaya xay qadanayaan way taa su'aalo haydaan ilmaha ugu jira aabaha culuqmayda aabaha uumcadaheed waxa wayan waxa wayan waa waan marka dhimato dhaxalka ugu culmi filayda xunba iska sawartaynaa wadiyamis waay allahum al amru amal khalbu mujtamu al mujtamu wa lugu kulan saye calaydu shisa cindaladte ibrahim ee nahaadannahay alladhi ka sollakh la xtilaaf fihi wa khilaaf wa sunniy iyo waladiki waliba tan ah adradtan kusoo haleelay calaydu shisa ahlu cilmiga ee baladina wadanka yaga wax weeyaan ana mirath al abi abaha dhalkiisu mid ibrahimkiisu dakhliyo ama ibna tib إلمها الله أسلاما قوانا أمريك أعضوه كتغه أنه الشأنك أعضوه كتغه أمريك أعضوه كتغه لا أعصده ولد دم إلمك تغي أو ولد ابن المك تغي ذكر الله بها وايه هي ولد ابني يانا نانت وانا ولد كلا سألنا هي من نفسها أعضوه يا سورة قال ماهي والله فهمه يواكس أعينا وايهي فإنه يفرض والله قدري للأبي آباء السدوس اللي حماله ومهل فريدنا تحالي تأميد لو جاغوهي فإن لم يترك المتوفى كالله أفصال الله ولدا علمه ولا ولد ابن النور كاتهين ذكرا لبء هاي ذكرا أول لبء فإنه يبدو لقب الله بمن غف شرقا كالأبا أبها لو ومن أهل الفرائد أهل الفرائد كمنات فيعطى الورى والسيب فرائضهم قيبه وقال السيب في يفضل من المال مالك ادو كسوهر السدس الاخمارات اي فما فوق و شيء كسريا كان للابي اباه وصنابي وان لم يفضل حضوره كسوهر السدس الاخمل وما يلي فما فوق و شيء كسريا فرض السدس الاخمل وما فرضه صح على yadaa wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan ee zowsha waxaa u deeda aabaha hadii meesku la ka tagin walad iyo waladu ibni soonad una ka tagin suudis uu waaduu ooka tag marka saxawayaan ilmaha duun katago amow walidiin dhaatu katago suudus qaadanaya laakin haduna walidi walidi in soo noo katagil waxaa laga bilaabaya meel waxaa way aabahan cida dhaalka la wadaagta yaa laga bilaabaya marka aabaha dhaalka ayaa la wadaaga halkaas laga bilaabaya halkaas oo qeybtu la qeybta sooha dad ay xambaada kasoo hada dadkan casaan meen ku qaatu rawaan labada isku soo hada marka dadkan kale ay isaga la simba baa lagu hormarin qeyboga la siin waxa la wixii soo roodagsaal isku deerba qadabay waaye low geedba la howiye gelaa walaa khim bu ka ugu baaskaaway swaya sadhaalla yahay xaalad koodu waxa noqonaysa aabuhu marka saxawayaan wuxu dakhla marka faradnimu waxu dakhla oo wuxu ku dakhla faradimo waa loo qadarinaya markaas waa markii waxa weeyaan bay sanidsay ilmiis iyo meesho joogo ama ilmaha ilmiis meesho joogo marka muxuu qadarinaya 6 buu qadarinaya aruntan wax khilaaf ku wajahayda waa isbaas xaaladda suutas oo sidii suuqa qadanayo khilaafno ku wada jira xaaladallaba wuxu dakhliyaa marka casabada kaliya ما farliimo ay majalto oo maxalan waxa wayaan ah hadii marka saxawayaan casabada wax ku dakhliyo meeski uu dhilsay xoolahiisa wax kabura tagee marka saxawayaan waxa wayaan ilmihiisa iyo markaa xawl joogay laa chi wajiga qaraabka iyo mahar mud ka saxwayaan oo ka tagay ama sawgaha noqdo ama hooyaha noqoto ama ayeeyaha noqoto marka taas la yidana wuxuu qaadanayaa marka saxwayaan isagu dadka qaraabka baa la siinaya wuxuu uga qaybsa soo hado يعني وحاوه ايام لا يشعر واحد جوغا ولد كيبا جوغا يعني هو ي... ما علمها انت من... قفكا انت اميكا يلبيه سي اما انت اميكا جوغا سود سوقا محا صهري قايد ضدك اصحاول الفروض كامل كله سينا سودسكي سرقه في سوقاته و اللقاته اي احدنا قايته صهري و الدمس و النقرنه انتو هم كل من يسوقاته و ضدك حقا ايس كي يقفتو ايو لي يا انت انا انا انا ايب iyo alamraaq labada amadbu ku dhaxla mar farmihii ku dhaxlo oo saddex mar ku qaadanaya kaliyi waana marka waxa wayan walu meesha uu joogo ibnii ama ibnow ibnii meesha uu joogo ولد نور الجوغن ولد إبن نور الجوغن لكن قرار لك لم يشع الجوغته قرار لك لا وحينا قادر ليس قليل صور نظر سكي قادر وحصى من نمه حظنا صدحاتنا لما نقول نحلا واحد منه مستدس مما اكترك إن كان الله هو لك هذا غراقه islaan si hore dadku soo xaqay kharalalahsi iyo miraas anni khoyada halkina min walada hal meedahay dakhlayso ila tuufiye ibnu hawil kale mad khiloofsado oo ibnu tuu agabadeeda loo soo do fataa ka mid oo lab oo samido dhadig haya oo turaka uu ka tago lab oo ilaafan kuwo dhadig haya أو من أمين و أمين حقه هي حق أبيك والأليهين أو من أمين حق أبا كليا أو من أمين حقه هي كليا فسدسوا لها نحن الله نلب وصلنا لك لحنا لا رمال وإن لم يترك المتوفعة كالله صالحة دونك كتاقين ولدنا من المو ولا ولد ابن منا كتاقين ولا إثنين لبئي وإحكبلا ولا وإثنين من الإخوتي لبئي فساعدا وإحكبلا ولا لها كميدا فإن للأم هو يد وحوصنا ذي الثلثة ستحمل الله من أشدها كابل وطبيسنا إلا في فردة ثاني فقط لما فرد ضمه يعني حالك الله فردتها رجالي هو يدين يدنا محويا حالك محلانا يدنا selma hadan umma umma labu kala qaadana inuu ka tagay ilmo isugu dhaama ilmiisil mawsiida leenuu katsii inuu ka tagad hada ambo walaala walaala isaga waxa weey xagoo ya xagaab ay kala leeyeen am xagaab kalee am xagaab kalee waayaha hada aabuhu walaalaha nusoo ma aabiyay leey soo ma istaad walaalaha u daadinaya isagu dadku ku wada qaadayaa gabugooba meel cadalada qaraaqiya laakiin gooyadu yadoo miskiino u kaad weelay qadaw waxa weeye haday saatahay marka ama laba noqdoon mudkh walaalaha sababada digar noqdari suudisba yeelaysa xaaladda labadii waa hadii waladna una ka tagay walaal ibinuna ka tagay walaalana una ka tagay ilmahari isla laasiman marka suudisba qabaranaysa waa tie suulnaa dhigeere wadaad walad weeydi walaal walab sidoo weeydi walaal taadudayna weeydi suudisla weeyatay wa way walaa walaa duwaydi ko oode in maheeyaga ka wax walba mid jira walaa walaatkiina mid jira oo farxad waxa way mid mid soo jira mid jira walaa la taaddudayna meesha meyaaliyad oo marka suul isla weecata saddex meelo meelba la leexan ko ka way argaa asti ma soo ilaan markaad garato hooyadu waxa amiray markuu ilmuhu walad uu ka tagay ilmuhisi ilmuha ilmuhisa uu ka tagin walaaladaa dadayna uu ka tagin laba wixii ka badanaa suulis bay qaadanaysaa laakiin la u misal laga أعيد القرآن من السلوات المعطوية له وحيد لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدهم ووريثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوتهم فلأمه السدس وعي إن صورتهم لساهم موقت يبقى حركوا كون وكا اللهم صعبوا عليه الصلاة لمن الفريد هذا في لي هذا إلا في فريدتين لما مسلموا يعني فقضوا كليا وإحدى الفريدتين لمن الفريد من كبيره أن يتوفى رجل ننبع بالغوصة ويترك إن مكتغ إمرأته إسلامتي وأبويه هو يدي آبه فلأم فلإمرأة إسلامتي سمرها بحقيقة أرغب على أفرمي الله ومالبي حوله قارن ولأمي هو يدينا الثلاث وستحمي الله ومالبع الصنادي ومما حولها بقي ومم وحي صاري كمذا waa rubcu wa rubuca mid qasl maal xoolaha rasmaal ka yani mas'aladan shuruustu fural ahaankuma ina qaadada asbaab ay ku qaadato marka oo markii xoolahiin la qiiibiyay qaybti soo haa thulthu soo baaqi yaray xoolahi soo wixii soo baaqaday mas'alaba biyaane lumada muslimu waxa loo laaqaana alqirqawaa bal ilaaha luqabkaas ilaayba labada muslimu sheekada min baaba'din say wax ka tagay islaam ciiso meeshan gate kale inna lillah wiis soo taagay wiis soo taagay wagaa yidhaahda iyo meeshan hooyadii wadiisa ya waha kala meeshan jooga aabihii oo isagu ayar marka saxaw aya soo tallaabsan iyo qod wey wataa waa misalo mas'aladan kuburka wa hawayaan mas'aladan baa caaf siriskan ma baqiya min maal baqadanaysa maalshi marti la qaybiyo siriska soo xara ayay qaadanaysa farnimo mar kaaba qaadanayso qaybta magalayso oo dadka laba qaybstayse wixii soo xariba وقالوا من قاعدة لسيحة بلقى حول الله يميوحي صاهره من الثلث مجسيه بس انا لا وايه وايه وايه فقهان مردان وطابعين تكبينه ايه سلامه بلقى بس انا لا واحد كبينتها بيدك هلت بس ائلك عبدالله بن عباسة لكيبنس لنا تكوك الاصل صحابه او حوليه يهي الساقو يعني اوحك لدقى ماركي وطاقوا حركة انه ايه الا انه ايه iloo halka ka dugan maal koo dhan halkay noo yaalo markay u qaybada ka duqaynta soo hadha ee dadku markay kala qaataan inay suluuska si laabo mise suluuka la duwanaya markaa Abdalla ibn Abbas uu xulayay hooyada jameecaal maal ba suluuska laga siinaya ee maal baqiiya lama siinayo leeyahay sham basaro marka halka kamida wajilta Abdalla ibn Abbas uu leeyahay noqdi sham isoo weeyo yo walqab way misalan labad la go'lo go' hakimina awl kama ogol misalan aw awl ku waadla suu' cariyay insha Allah marbaayu sadxi doona misalan misalan afraanada xuquuq kama marxax hawiyan hooyada wariga sidus ba kama tagta sidus maggaado ee sidus bulqada taa soo qaba misaladan marxa awu halku taagaya boos مساله ما مسوق قال يسوق مساله انه احنا قال يسوق ما مسوق له <تصفيق> مساله انه هي غير غوابه waa gudeyda sawjaddiisa sadex siiban ka wada sadexna waxa siisa mar khaas ah wayaan gooyadi waay miseen nuxso ma waxa saari nux khaale abaa is kare ama uguu haduu ugu meesyo tan walagay iyo akhra misal kalena antu waffi imraatukum islaam wa illa wasalu wa tazuruka islaamtaasi ay ka tagto و أبوها هو يد يا فيقول لزوجها زوجك لو حوصنا عن نصف وصنادي و لأمها هو يدنا الثلث وسلحم الله ومالبوصنادي و الممع بقية حوالا صاهر يكميذها و هو السلس لحم الله ومالبوصنا من الغالي سلمان رأس مالكا نحن الله ومالبوصنادي و ذلك وتعالى قال يقول حنا في كتابه ولابوي لكل واحد من الثلث بما شرحه قال هو ولد ولم يكن له ولد ورث ابواه فله من الثلث فان كان له اخوة فليم بالثلث ما شرح حمايه واي الله ثواب لتونا حضران عباس وحاود بدنكموا وحده الامام الحاكم البيهقي ايه البيهقي يا الحاكم صارين. جو... رأ... وحي سو سارق مرخص حويه حديثك عبد المن عباص او عفان وكولي ان الاخوين لا يجدان الأمة على الثلث لو حمد الثلث شس سدس حدي المهندسي ولا لم يوي شيء كبدله هو اسد ولا لا يي قداي مش جوجان سلس وحال المرقى يساقو حويل ويقاضر يساب كيير وآية فإن كان له إخوة أيال المرقى صحوية فإن كان له إخوة فلي أمه السدس سوك الله يدي مع أي المرقى وآية أسماء وحويل الله أستطيع أن أرد ما كان قبل لي أريد المرقى يو روحي حكومي دناء خلافة ليقوه ليسي أنه لا تقدم ما يجب كيير وما ضع في الأمصار wa bagalooyii kharsaasay ku soo gortay به الناس fa biilas dadku raas u dhaxleen bahe qolosoo saaray fisan kulmada ayuu ku soo saaray waanya baa miraasul ixwata lii umm walaal ma walaalaha ilmaha hooyo dhaxalkoodu u daab yahay walaalaha ilmaha hooyo qalaab marii wuxuuri al amru amarka al mujtamu'u uluu kulan sa لا يرسونه مع نحلام مع الولدي ما يسكى إن لم يسكى ولا مع الولدي الأبنائي وينشى وما يذكر عليه وينشى يسير على قديد جوغان وذكرانا كانوا ندعو الله بها هذا أو إناث القوة رديلها هذا sheeq waxba dakhli baa yahay walaay rysuuba dakhli baa yahay macalaba ya abaha muciisa wala macal jaddi uu muciisa abil abi abaha biya sheeq waxba waanow yarisuna way dakhliyaan fiimaas waa dal ka inta wax ka sawray yaframu waa lo qadari nil waaxid mid oo mid ayaas wadaa 6 xilimo meel galkaban ka ahay mid oo laba oo aan saami doon dadiga haya faan ka laaystay leeyay laba wax ka banaadeeyay faan kuli waaxid mid ها دكه بده ییھیب فهم یو شرکاوه فی ثلثی ثلثک وداغیان یقتسیمونه وی قیبسانیان بینهون دخدا بی سوائی سیسله مثل احدھن سین وذلک ارض الله تبارک وتعالى یقول خله فی کتابه وان کان له وکان الغدرو ان هذو یهی یورو فلو كان لديك خلافة كتن وشيكدوناي أو أمس إمرأة هويري أضي الله أحليه ولا هو أخن ووصف على المرخنين كهدئين ولا أخطر قبر مو... ولا أوليهي فلكل واحد يدكس منه على وضع كميدة أصدو سبحانه من البعض الصناري فإن كان مديه أكثر من ذلك إنت أو أحكم بلا فهم يو شركاتهم في ثلاثي ثلاثي وذاغان فكانت ذكروا كالبحواضي وننثاكن لديك في هذا كان بمجزلة واحدة يعني واحد إداها di dhakar misla hadina sayba laaqib sada oran geed uu qasaas u qaybsana laakiin waxaana markii la joogo ilmo hooyo iyo ay ku sii isla kaan shaaq qaybsana ilmo hooyo iday ku sii isla kaan sha ayaa waxa uu u qaybsan baa ilaahay ma soo markaba la e borga xaqo hooyo meeskay ka walaalay heeb hadii meeskan intsay oo ka taga marka in mihiiso ama ilmaha ilmiiso weel miiso ma gowar ha noqdo baa weyn hal noqdaye waxyaad akhlayaan majilo meeskan intsadu aabihi ka tagana iyadana waxa أفر عن الموضة الهدى على الهدى كون ولد الولد ايه ولد الابن ايه الابو ايه الجد افر تصعب حجابا على الهدى هذا ما يقولونك دعوني أعجب بلقى لقاءنا وآيه اللهم صعب وره تغلق صح انتها مرخة تغلق حدي انتها سبينة وره انتها سبينة هدون الجوين متك حلقه فدويه هاي سدس فعلا سينا لو قفديه هنا متك سدس فعلا سينا يا. حدي ايه لكن كم بديه منتها كعرات الله والاكن كتمت الأولى إن كان ان اساوله النهorang ووووا لذلك ال�خات المآله من هذه المalnız من يناوله نسيتها من بال limb منه جميفة ًا إسلام vessève سأوليتها سأولiah أ자가 على الشват وصار نسيت inside ولكن هسي Everywhere سي somm proceeds. مع 1938 mantra. أيhoo spiritually TH's release. MoiATHА sinner. protecma. Gogh das b wohl haddii ka badan yihiin walaalada qolada aad u ka arseena waa qolada meeska xaggooyka walaalaha haddii ka badan yihiin laba ama hal ay ka badan yihiin oo saddex iyo ka badan yihiin sirtiyada wadaagaan waayee allahum salaah hadaba kalaaladari maxay ahayd marka kalaalada waa mislan isku maana kala laba yaacne inana waxay jiraa luqawiyadu sabab badan yeesheen wa alladhi la walad allah wa la walid wa qafan waladihi walidan allahira asliya far' minna maraynaah qarqad waxay jiraahin wa kan walad lahayn oo kali ah qarqad waxay jiraahin wa kan walad lahayn oo kali ah bay jiraahin qarqad waxay jiraahin wa kan marka marka uu i aya mar qasahay iyo ku dhacaysa kalaalado laakiin kalaalanku ma meejta loojida mise qofkan wax dhexlaya talaftida khilaafiye oo qarba weeydahayna warshad wax dhexlaysa kalaalado laga wadaamay dhahay qarxana weeydahay kalaaladu wax laga wadaamay warshad ma ahee waamarka qasahay midka orgaajix wa mid weeyay saa sa luux gudayay kulli waay allah subhanahu wa taala باب ميراث الاخوات للأبي والأم والله ماهو هي حقه هي حق ابنتي وكلالي هي دخل كوغ بابي هاي. قال المال و خيري الامر امره المجد لو كن نسيه علي شيء سيدنا رقت يدا ان الاخوات ورالها للابي والام حقه هي حق ابنتي وكلالي لا يرثون من دخليان مع الولدي ولدكم ولد قامتي من سمي عيسى الذكر اي شيء او وحبا او ميسمه ولد عليه واحد جاوي ويلس ولا مع ولدي ابن ولدي ايفن ولد الابن مرخض عيسى الذكر او لبشي او ولا مع الاب ابا ديان شيئا دي, دي الحاله ودوييه برخ يعني ابا ما دنس مخوتي لي ولا ليه يا ابيهما ام وايهم احو جيدا برخ سخوايان ايردي او بيد اي ولا يمرخ سخوايان يا ابي اذا دي برخ سخواي ادلي وايه بمعنى وقرب شيئا هو ما waxuu yuu leeyahay soo noo dhaxlayaan ayaa wax dhaxlaya waa walaalaha mid taxago iyo xagaab ay kala leeyihiin Soomaaystid waa yahay waxuu yuu leeyahay soo noo dhaxlayaan albaanati gabdhaha miic waaye hadbalayso kul mootowfa kam waxa la soo saaray inta ka tiray gudan oo dadci abal abi aabaha biha ma faddal waxi soo hor meel maal maal kamina yakunu waa hadaya fi daxdiisa yakunu no way ahayaan fi waxa soo hor daxdiisa asaba tasaabay ku ahayaan yubda waa laga bilaabi liba qofkana lahuusmaadi aslu faridatin ما يفرضون على السنة لم يحجبونه فإن فضل هذا الصور بعد ذلك تأكدب فضلوا محبا كأن الأخوة للأب والأم وحيوا الصناتي ولا لا يعلمه حقه حقه أبا يقتصمونه غير صريا بينهم نحو على كتاب الله كتاب إلهي ذكرانا كانوا كوالله هاية أو إناثا كوالندقة هاية منذ ذكر التكلمنا مثل حذين الأم سيلي. لا يفتو لأي قادة رأيه فإن لم يفضل شيء و أحمد رسو أهلين فلا شيء الله محمد صنع عليه يعني وحوايا ميت كتلنتهي ولا له حقه هي حق أباك و لا ليهين وحوايا متح له فيه هذا وحوايا متح له إلى مركز محوايا متح له حدير وميت كلمه يسويه أما إلمه يسويه مركز أما أبه يسويه مركز أما أبه يسويه batax layo waye la soo hadh laye hadii meeskan oo xaway gaabdo ka dhalay gabdo uu sawir dhalay hadii jooga warqad gabdhu uu sawir dhalay hadii ay joogan taas wayaan warqad waye ee wixii maalka uu ka tago ee awgagaas horta xijaab iyo oo aabuhu maadaamo u diid jiray booskii awgugu aabuhu awgugu xitaa day booska aabaha waxa soo haray marka casamareenay ku qaadanayaan warqa waxa laga bilaabay marka uu wareysa al-faraa'id ya al-faraa'id la siyo marka al-faraa'id la siyo waxa soo haray casamareenay qaadanayaan hadii si وخو دوك ويصه ا لوكا وايش فادلو وحصو هذا دو حويا لما على السيب ها ها ويسكتهي ياك قال و خوري ا داس يا نخرست انت هذا اللهم السلام على سيدنا قال وحور ولم يترك المتوفى كان له حضره كتكن ابا قابه ولا جد له ولو كتكن اوقي ابل ابي اب اما ابي قابها ابيها ولا ولدا من ولونه كتكن ولا ولد ابنا ال ميس سنونه كتكن ذكر كانه هي ميد لب او ساميد وددغه هيا فانه يفرض للاخت لو قدرها الواحده تكليه للابي حق والامي حقا فيس يكون الا ليين اليس في بربه لو قدريه كلا برخ ولي فانسالتث لم يوحى hukumada labaha hadan yeesheen iyadoo xawaafu uga dalika inta wixii ka sarqaya oo meel ixwaatu walaalaha qabdhaha nil amri wal amri haqa lil abii wal amri haqun yah haqa abmi isay kala yeesheen furidallahuma walaw qadad labada فلا فريضة اللي أحدهم قفل وحفريضا من صنعين وبيانا خواتي كبناها بيتك وللالك الله كبيرا وإحيدا تنكار ضحاة يا بيتك ليه من ذلك محكمة تاريه وهذه اللي الكوة بحي حدي أوراوال أوراواللسو علم لبعه وإيغلا سبا حدو بيعواليام الجيدة يانا خلدين hadduu macuudayahay walaal laba ah oo iyaga la siibay qaduu yahay isagaas لكن iyo joogoraya laakiin salaasibaashu marku ka baqayahay iyo suulisaanka qaadanayaan isagaas inta uu nool yahay xaraamku leeyahay jooga waxa weeyaan ama waxa arabiga masuulah biin ka dhisiyo qaata jooga waxa qoysadisi ma jiro waayay waxu markaas waxa weeyaan waybdow فما فضل بعد ذلك انت كدو يحصوه حرام ومن شيء شيء كان بين الاخوة للأبي والأمي ولا لا حقه هي حق, حق عبيثيك ولا ريهين نحن لها غير سرية للذكر مثل احدين وثيمين وغير سرية كلاب مرخة صحوية وحقانالية كنت لديك مرخة صحوية مرخة صحوية لم تلديك لا يفتونا إلا في فريمة واحدة فقط وكا awlam yakulluhu burusu maliba fiha daxdeesheen waxba waxo maheereya ba fashar ku barxa waxay wadaagayaan fiha daxdeeda macaabari ummi fi thuluthihim sulat 1/12 wuxuu hawaya waladul umka meedka xaga hooyo markii waxba waaya fiir mislam waxa dhari waladul umka markaa kasoo hadlaynay halin kaliya adu yahay waxaa hal qof kaliya adu yahay sudus hadii laba ay qoladii marka qolada fiiri hada walaalahaan ilmaha hagu iyo haga ameerka ee qoladii baa wuxuu waayay wuxuu markii waayay baa waxa dhacday maxaa la sameeyo markaa waxa la oolori waxba istiin soo maaha si isleegada wuxuu qaybsay si oo nitbakar bisluu xadinuu sameeyay baa tumaalo kuwan ilmaha oo yeey suriska la yaacaya la qeystaxna nahda inta aad u gashin mid xasto la waa la ka gaar iyo walaal oo caafimaad farshad ku fiyaawilowada gacablan ummi koobel maaha yey lo wadaagayaan siisuula siisuuskoga waa tilkan fariidadu xubada fariidadu waa tii waa tahay le dhakar midna haddii uu seena lo qiiyso ee siisuu sawir ragga door xiga is taraya waa waxeeyada ibraahim waismann chuusiyad noofsaday wuu taray sawgaha oo digiiba ka tartay waa ummaha hooyeed ba ka وإخوتها لأبها وأبيها إي ولا ليذا حقه إي فقال لزوجها ألسوا زوجها ذو كالبربو قالوا لها ولأمها سدسوا هو يد اللي حي رضا مال ولإخوتها حقه أبو ولا ليه إذا حقه يد الثلاثة نحي رضا فلم يفضل الشيء بعد ذلك انتخذوا دون محمد صهري فيشتركوا برو أبي والأم كوان من مهو إياه في هذه الفريضة ثلاثة كوان من مهو إياه المو داقيا نعبر الأمي المو داقيا في فيكونوا مثل فيكونوا لذ وكا او فيخروو للذكر لتذكر وحا اصل مثل حد الانصا كان ددغد خا ديفتيسا يعني حد الانصي باه الانصا غو دهيلي كاس با مااداه ورخا بالاجل او الله ما حصلو يانين هو بالاجل لانه كله كله دباته اخواته اخواته المتوفاه لامهه كان مرخصو حوياق اي وخلا قادريات ايا الى هويا كلي ادي ما الا ورثوا بالام هويا كدخل له هويا ودالك هاد غاسوخ دعي الله تعالى قسالة انت هكا غا غير اا بس بسألة و مسالة لو بغا عاابو بسالة الحجيرية اللي راهو ويان اما مسالة الي يبي اا آه... يبي يمي... يمي... يحتسبها اللي راهو ويان كان حبارق يعني وحوايا الا عبارة كان حبارق يعني بركو كيديك وحمل الجديد او و خي و كدابا كويل ما هو ayaa ku yiri oo ayaa ku idaaheen aabaa iyo badare buu ahaa biso dhagax buu ahaa bulqasiliyo bi badal lagu suuray aw ilba barxa asxaabi baxa saheed farxaas farxiida buu ugu qaybi waayay suuska qolada ilba uba la wadaaga farxaas qaatay markoo la ku wada idaaheen allahu ilba hooyi ilba aabaa aba yaabaa ma ku tooraysan bay jiraan yabaa yeesan salaad ugu bixiyowbada sidiib subaha وذلك أن الله تعالى قال في كتابه وإن كان الرجل ينطفه كلالا أو إمرأة وله أخه ولا لأوصلا واخترى بقاوره ولا لأوصلا فلكل واحد يبكس منها لوضعك بلا سلس حرابها المقادرية في كان أكثر من ذلك أرضيتها كما ذلك يفهم في ركاور في ثلث ثلث كاس وداق يال فلذلك سعدت بأصرق كله جي في هذه الفريضة لأن كله نمات إخوة المتوفة لأمه كل أفصلي أي حقه هو كولألويه من خار واي والله على رسول الله حكدا